الوسم قال لو دخل تواه جهز لنا الجيب يا لافي يالله بغيهنش اوه سيل على المملكة رضافي الوسم قال لو دخل تواه جهز لنا الجيب يا لافي يالله بغيهنش اوه سيل على المملكة رضافي هو تسري على ظواه صوت الرعد يرجي رجافي والبرق تسري على ضواه ستر عدير جفر جافي يملأ خباريه وجبواه يملأ خباريه وجبواه يومين والمزنه التافي الوسمي قاله ودخلتواه جهز لنا الجيب يا لافي يالله بغيث انشانواه سيل على المملكة الضافي الوسمي قاله ودخلتواه جهز لنا الجيب يا لافي يالله بغيث النشان شانواه سيلة على المملكة اغضافي النبي لدار انخلا دواه خيران وطعوس وشعافي نبي لدار انخلا دواه خيران وطعوس وشعافي اقبل مطر يحلو جواه اقبل مطر يحلو جوا لا هو براد ولا دافي المسمي قاله ودخل تواه جهز لنا الجيب يا لافي يا الله بغيت على المملكة ضافي الوسم لافي بغيت على واللي معه طيب الخوا شفكن على آل الطيب وسنافي واللي معه طيب الخوا شفكن على آل الطيب وسنافي الوسم قالوا دخلت واه الوسم قالوا دخلت واه جهز لنا الجيب آلافي الوسم قالوا دخلت واه جهز لنا الجيب آلافي يا يالله ضيت النشان واه سال على المملكة ضافي الوسمي قاله ودخلت هو جهز لنا الجيب يا لافي يالله بغيث النشان نوا سيلة على المملكة ضافي الوسمي قاله ودخلت هو